can and um. That... لنكن من نبي فكاله هو العزيز الرحيم كذب أصحاب 124. إني لكم رسول أمين 125. فاتقوا الله نُقِم عَلَيْنِ مِنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ وَذِنُوبِ الْقِسْقَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ولا